وآت النساء صدقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسه فكلوه فكلوه هني مريئا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 فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبًا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبًا وللنساء نصيب من ما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أنو القردة واليتامى والمساكين فرزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا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 وَلَكُمْ مِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ ولهُنَّ رُبُعُ مِمَّ تَرَكْتُمْ إلَّا مِنْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّ تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَةٍ تُصُونَ بِهَا أُوْدِيٌّ.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 يُدخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ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 Innamat taubatul Allahilalāzin yang meluluhkan sesuatu dengan kejahalan, kemudian mereka bertobat dari dekat, kemudian mereka bertobat dari dekat, fakalah mereka bertobat Allah kepada mereka,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 وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة وأم هَؤُ نِسَاءَكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ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 كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين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 ولا تقتلو أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدَوَانٌ وَظُلْمٌ فَسُوَفَ نُصْلِيهِنَا رَأَى وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعذوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن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 إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبُدُ اللَّهِ ولا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَلْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيمانُكُم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 وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا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 وإنكم من الغائط أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عم وضعيه ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمع وسمع غير مسمعين ورائعنا لي بألسنةهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 ألم ترى إلى الذين أُوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيله أولئك الذين لعنهم الله ومين لعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يأتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فَقَدْ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعْنَهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سوف نصليهم نرّن كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكما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 الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسان و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 وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّةَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 إن الله كان على كل شيء حساب، الله لا إله إلا هو، لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثاً. فما لكم في المنافقين في آتين والله أركسهما بما كسبوا أتريدون أن تهدم أن أضل الله وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلَ وَادْعُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً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 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم حصرت صدورهم أي يقاتلوك أو يقاتل قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوك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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القوا اليكم السلام لست مؤمنا انت تبتغون عرض الحياه الدنيا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 وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِي مَ كُنْتُمْ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 إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدين لا يستطيعون حيلة لا يستطيعون حيلة وولا يهدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدَ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَفِيرًا وَسَعَهُ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ عَلَى اللَّهِ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 وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ الْنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمّي يكون عليهم وكيلا وَمَن يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجْدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً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 وَلَا يُضِلُّنَّهُمْ وَلَا يَمُنُّونَ عَلَيْهِمْ وَلَا أَمُرُّ نَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا أَمُرُّ نَهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهم نا وما يُتلَعَ عليكم في الكتاب في يتَّمَنِّسَ إلَّا تِلَاتُّونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين كن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً يا أيها الذين آمنوا rasulhi wal kitab wal kitabil lavi nazzal ala rasulhi wal kitabil lavi anzal min qabl wamiyakfir billahi wa malaikatih wa kuthbihi wa rasulhi wal al aakhir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 ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا واذا قاموا الى الصلاه قاموا يراءون الناس يرائون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدوه وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعدو في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميفاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً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 فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ قَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَفِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا لكن الرّعاصون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون يؤمنون بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك والمقيمين الصلاة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 يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنو خيرا لكم وان تنفر فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما